عتاب اشماليه من ن ظ ر ة نبهان يا بنت ي قومي ح ك ي ل ي عمرك جوبيكي من بعد ع ز ر كي جوبيكي كبد ولمن ا ش ر ح و اشكي لهيب الشوق واشراح يا ابوك نتعايش بعزه وكيف واش رايح وهجرنا الخلوه ر م ل ل ت ن ا ي ا ن ب ك ن ت ع ا ي ش بعزه وكيف واش رايح و ا ج ر ن ا ل خ ل و ر م ا ل ا ل ت ن ي ح